Om, van, van, van, van, van, van, van, وشاح العزي يا غزي وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وشاح العزي يا غزي وشاحم عزم يا وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وبعد الليل وبعد الليل هللت يا صباحي على الفرو محبات التراب والزي وينه يلي عادينا يا للرنتيسي حمل البارودي هذا حي واري ما يا للرنتيسي حمل البارودي هذا حي واري ما عل يا قائد نحفظ العهود وحنا يا قائد نحفظ العهود وبالدم نحاور يلي عادونا الشاهد حرر اراضينا يا غزي وينه يلي عايلنا والله منساوي عن حب تراملي لو شن الغاسب حملي ورحملي